الاحسان للانتاج الاعلامي والتوزيع تقدم الله اكبر、آدي. الله اكبر الله اكبر بالهدى الحق لأظهره وبين والأكره الدين الذي على كلهم المشركون والحمد لله الذي بعث في رسولا ليتلوا و ان كانوا من قبل لكن لا يحبهم و الحمد لله الذي ه د ا لهذا و ما اهتدي لولا ان هدانا ل ل ه و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان نبينا محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى ب ه د ه الى يوم الدين يقول الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين آ م ن و ا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتغون وهذا النداء جاء نداء من ت س ع ة وثمانين نداء بهذا ا ل أ س ل و ب يا ايها الذين آ م ن و ا وبفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من الصيام و ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يتغبل هذا الصيام والقيام ايها المسلمون هناك أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة جدا ي ج ه ل ا ل ن ا س وقد يجوز تسوق المؤمن من ا ل إ ي م ا ن إ ل ى الكفر والعياذ بالله سبحانه عباده إلى حزب قبل أبدأ حديثي وتعالى المؤمنين ينتموا الله أولا أن وجه إلى يكي يقول الله تبارك وتعالى في هذا ا ل ق ر آ ن الكريم يحدثنا عن الأحزاب عن وجاءت ك ل م ة حزب و أ ح ز ا ب في ا ل ق ر آ ن الكريم في عشرين موضع جاءت المجادلة المجادلة الآية 56 من سورة المائدة والآية 53 من سورة المؤمنون والآية 32 سورة الروم الآية 19 سورة المجادلة مرتين وفي الآية 22 من سورة المجادلة مرتين مرتين في وفي سورة سورة سورة سورة سورة من من من سوره فاطل الايه سته والايه ث م ا ن ي من سوره الكهف الايه سبعه عشر في سوره هود الايه سته وثلاثين سوره الرعد والايه سبعه وثلاثين سوره مريم و أ خ ي ر ا في ا ل آ ي ة خمسه وستين من س و ر ة الزخرف و ا ل آ ن ن س ت ع ر ض هذه ا ل آ ي ا ت لكي نكون على بينا من موقف ا ل أ ح ز ا ب من داخل ا ل ق ر آ ن الكريم يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله ا ل من ش يا ط ن ايها ل ر ج م يا ي أ الذين آ م ن و ا من يرتد منكم عن ديني فسوف ي أ ت ي الله بقوم يحبهم ويحبونه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 هم الغالبون ا ل آ ي ة ا ل ه جاء هذا النداء زي ما جاء النداء بالصيام كما قال تبارك وتعالى أ ي ه ايضا ا ل من أعلم الصيام والما بيأدل فريد جاء هذا النداء من ربنا من يرتد منكم عن ديني مؤمن لكن مع ا ل أ س ف يرتد عن الدين بالجهل مع انه مؤمن بالله المؤمن عنده التزام أ ن ت مؤمن بالله والرسول بعد كده ما عندك أ ي اتجاه ولا عندك أ ي نظام غير كتاب الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم و ا ن ا ترتد ترتد معناه تغير و ن ت ي ج ة ا ل ا ر ت د ا ت ن ت ي ج ة شنو إ ن المؤمنين بتابعوا مناهج اليهود والنصارى وقبل ا ل آ ي ة دي ا ل آ ي ة ا ل ق د ا م أ ي ض ا جنده ا ربنا قال يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتخذوا اليهود والنصارى أ و ل ي ا ء بعضهم أ و ل ي ا ء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها الذين اليهود اليهود الدين أي يجيب آمنوا لا تتخذوا والنصارى والنصارى أعداء الظروف الله الله التخطيط هم منهج ولذلك من وضد تحت ضد ظرف شرع في والدساتير ا ل م و ض و ع ة في العالم والشرائع الغامضه في العالم ا ل آ ن ما هي إ ل ا شرائع اليهود والنصارى ولذلك أ ي إ ن س ا ن يمشي على هذا الشرع معناه ح ي ت ح و ل من مؤمن ليهودي ت يتحول وتعالى و يناصرون ومن فهو يهود أو إلى نصران بأفعال اليهود والنصارى وبعد كده ربنا سبحانه يقول القوم يقول ل المنائج إلى إلى بأفعال الله ألا يهدل الظالمين النداء الذ ه هذا معهم منهم كده سبحانه هذا أيها م منكم من ممكن من مؤمن أما يعني نصران ربنا إن أي في يغف يا جاء من يرتد منكم عن دينه يرجع بعد لا إ ل ه إ ل ا الله وحمد رسول الله يتخذين ظ ا م غير شرع الله وغير دين الله و غ ي ا ل ا ر ت د ا ء الله سبحانه وتعالى يقول من يرتد منكم عن دينه فسوف ي أ ت ي الله ب غ و م يحبهم ويحبونه وحب الله حب ع ب ا د ة ح ب ط ا ع ة عشان كذا المؤمنين بحب الله والمشركين بحب أ ن د ا د ه م عشان كذا ربنا قال ومن الناس من ي ت ق ذ من دون الله أ ن د ا د ا يحبونهم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 يحبهم ويحبونه حب الله حب ط ا ع ة حب الله حب ش ر ي ع ة إ ن تمشي بشرع الله تمشي بمنهج الله هذا هو حب الله وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول أ ذ ل ة على المؤمنين أ ع ز ه على الكافرين المؤمنين أ ذ ل ا ل بعض ر ح م ا ء مع بعض كما قال تبارك وتعالى محمد ا ل رسول الله والذين معه أ ش د ا ء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أ ث ل السجود ذلك م س ل ه م في ا ل ت و ر ا ة و م س ل ه م في الانجيل كزرع أ خ ر ج شطه ف أ ز ر ه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آ م ن و ا منهم وعملوا ل ص ا ل ح ا ت م غ ف ر ة و أ ج ر ا عظيما ة ه ك ذ صفات المؤمنين أذلال بعض ولكن شداد مع الكفار واليهود و ا ل م ص ا ر ى وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ل و م ت لائم جهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله بمالك وبنفسك عشان عشان تكون ك ل م ة الله هي العليا هذا هو الجهاد هذا هو معنى الجهاد ب أ ي أ س ل و ب من ا ل أ س ا ل ي ب عشان ترفع شرع الله وعشان ترفع دين الله وعشان ترفع كلام الله ل أ ن ك انت مؤمن مؤتمن على دين الله أ م ا اذا كان حاولت ب أ ي ص و ر ة من الصور ب ع ي د ت عن شرع الله قلت الله وقلت الرسول وجاء النداء يقول يا ايها الذين آ م ن و ا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون اوعى من الخيانه ا و ع تجددد شرع الله اوجد دين الله ファブルを言ってください。 و はあなたの言葉 ا 言うことはあなたの ل 葉を言 ل ことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言 م ことはあなたの言葉を言うことはあな ل の言葉を言うこ د ي, ى آ إ ن ا ل の ه ولذلك د は ح な ب الله ا س ことは ز ب الله あれはあなたの言葉 و 言うと言うと言うと言うと言うと言う ي 言うと言うと言うと言うと言うと言 ل と言うと言うと言うと言うと言うと言 ل と言うと言うと أ うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと ه うと言うと言うと言うと言うと言う ل 言うと言うと言うと言うと و う ا ل أحمد عن う ب ي سعيد と ل خ と ر ي قال ق ا うと言うと言う ل 言うと言うと ل うと言うと言うと言うと言うと言う أ 言うと言うと言うと言うと言うと言うと ل うと言うと言う ا ل فلا ي と و う فيقول ل ا فيه اياي ل ل اختها م ما منعك الحق ف ي ق و مخافة الناس فيقول إيايا أرداء ه أ ن تخاف خاف من الله ما تخاف من الناس ه مشهد واحد و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى في سوره المؤمنون يا أيها كنوا وأعملوا هذه الرسل كل من بما تعملون الطيبات صالحا إني أمة واحدة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 هذه الايات في ص و ر ة المؤمنون من ا ل آ ي ة واحد وخمسين الى ا ل آ ي ة سبعه وخمسين الله سبحانه وتعالى يبين إ ن الرسل أ م ة و ا ح د ة يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إ ن ي بما تعملون عليم و إ ن هذه أ م ت ك م أ م ة و ا ح د ة أ م ة الرسل أ م ة و ا ح د ة دين واحد ش ر ي ع ة و ا ح د ة نظام واحد و أ ن ا ربكم ف ا ت غ و ن لكن ربنا قال ف ت غ ف ع و ا أ م ر ه م بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون أ س ل و ب ا ل ق ر آ ن ب ي ن ي ج ا ء الاوامر من عند الله سبحانه وتعالى أ و ا م ر و ا ح د ة جاء ا ل ق ر آ ن يقول ومن لم يحكم بما أ ن ز ل الله فاولئك هم الكافرون جاء ا ل ق ر آ ن يقول ومن لم يحكم بما أ ن ز ل الله فاولئك هم الظالمون الفاسغون جاء ربنا يقول للرسول و أ ن يحكم بينهم بما أ ن ز ل الله ولا تتبع ا ه و ا ه م ويقول تبارك وتعالى افحكم ا ل ج ا ه ل ي ة يبغون ومن أ ح س ن من الله حكما لقوم يغنون ولكن ماذا تم في هذه ا ل أ م ر جاءت ا ل أ ح ز ا ب قطعت الامر أ م مزغت ر ل أ كل حزب بما لديهم ف ي ح و ل معناها جاء ا ل أ م ر من عند الله وجاءت ا ل أ ح ز ا ب عشان تشطب ا ل أ م ر ده تشطب كيف تشطب بانها تدقق أ م ا م اوامر الله تقطيع ا ل أ م ر معناه كل حزب شايل جزء كل حزب شايل ل ن ظ ا م كل حزب عنده كل واحد فرسه ي د ا خ ل لك ن و ع من ا ل و ر آ ن وعنده نظام ثاني الله سبحانه وتعالى يبين ان هذا ا ل أ م ر أ م ر واحد جاء من عند الله يا إ م ا كفر يا حكم بما أ ن ز ل الله ما فيش أ م ر ي ن لكن ا ل أ ح ز ا ب جشنوا عشان يخلطوا للناس الدين ربنا سبحانه وتعالى يقول فتغطوا أ م ر ه م بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون كل ج م ا ع ة وضعوا الكسور بتاعهم وبرنامج ا ل بتاعهم وفرحانين ب وهذا هو الكفر والشرك الي ل خلد في الناس و أ ي إ ن س ا ن مؤمن بالله يقف ض مع أ ي حزب من ا ل أ ح ز ا ب يدعو لغير شرع الله معناه ارتداد عن الدين ومن ي ل ت د منكم عن دينه فيمت و فهو كافر بعد ا ل إ ي م ا ن بالله ممكن تموت كافر ل أ ن ك ارتديت ل أ ن ك و ق ف ت ض د كتاب الله وقفت في حكم بغير ما أ ن ز ل الله وذي سوفك إ ل ى الكفر و ا ل ع ي ا د ة بالله بعد كذا ربنا سبحانه وتعالي يقول للرسول فزرهم في غمرتهم حتى ا حين في سكرتهم في باطلهم خليهم يمشوا كم من ا ل أ ح ز ا ب مش ا ل أ ح ز ا ب بتاعكم دي أ ر ج ع ل ل ق ر آ ن شوف ا ل أ ح ز ا ب تكتلوا ضد ا ل د ع و ة في منتهى ا غياب ا ل ب ش ر ي ة من زمن نوح وكل ا ل أ ح ز ا ب انهزمت وكل ا ل أ ح ز ا ب اتحطمت ويترفع شرع الله ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول فزرهم في غمرتهم حتى حين والان الناس يعرفوا كم من راسها وكم من الناس المتحزبين ر ا ح و الغيام ة سواء كان ا ل آ ن أ و سابغا والله سبحانه وتعالى يقول, يقول للرسول فزرهم في غمرتهم في شكلتهم في ع ش ا ئ ه م الباطله د حتى د ل م حين إ ل ى أ ن يقف معهم ملك الموت وينتقلوا من ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ى ح ي ا ة ا ل آ خ ر ة وكل إ ن س ا ن يقف أ م ا م الله سبحانه وتعالى إ م ا كتابه بيمينك إ ل ى ا ل ج ن ة أ و ك ت ا ب ك بشمالك إ ل ى النار عشان ربنا حين أيحسبونه كده فزرهم غمرتهم للرسول يقول في حتى أ ن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون صحيح عندهم ا ل أ م و ا ل وعندهم ا ل أ و ل ا د لكن هل هذا هو الخير لا الله ده, ده كله اختبار ولذلك كل إ ن س ا ن لابد أ ن يعرف ان ا ل أ ح د ا ث ا ل ق ر آ ن ر ا م ا ر ه ا ع ش ا زكاه عشان يكون الدين ده واضح أ ي ض ا في س و ر ة الروم ا ل آ ي ة التسع وعشرين الى ا ل آ ي ة اثنين وثلاثين يقول الله تبارك وتعالى مخاطب الرسول ا صلى الله عليه وسلم وكل من آ م ن مع هذا الرسول ف أ غ م وجهك للدين حنيفا ف ط ر ة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون منيبين إ ل ي ه واتقوه و أ غ م و ا ا ل ص ل ا ة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وشكل الدين حنيف ده دين ده جميل عند الله مشهد ع ن أ ي واحد يدخل فيه ورايه و إ ل ا هذا هو الكفر الشك الدين ده مش محل آ ر ا ء ولا ب ا ل ن س ب ة للرسل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في صدر ا ل د ع و ة المشركين برضو تكتلوا احزابه عرضوا له عرض كبير جدا عشان يغير تشريع الله عشان يغير منهج الله قالوا نعبد آ ل ه ت ن ا يوم نعبد إ ل ه ك ست ة يوم الرسول في نفسه يفكر لو حدثهم ب ا ل ق ر آ ن ست ة يوم قد يهتدوا ولكن العليم الخبير يخاطب الرسول يقول لو إ ن كادوا ليفتنونك عن الذي أ و ح ي ن ا إ ل ي ك ل ت ف ت ر ع علينا غيره و إ ذ ا لاتخذوك خليلا ولولا ان ثبتناك ل غ د كدت تركن إ ل ي ه م شيئا قليلا إ ذ ا ل أ ز غ ن ا ك ضعف ا ل ح ي ا ة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا إذا ولذلك كان الله جبنت دين أي شر ولذلك دين الله مشمح الشروط ومشمح المساومات ومشمح معاه منهر لأن اتضع دين اكتمل اليوم أتملت لكم دينكم عليكم نعمتي لكم الاسلام ل إ دين ا و مكتمل ن دينا فلن يقبل منه وهو في من الخاسرين دين الإسلام دين يبتغي غير يقبل في الآخرة الإسلام الإسلام م وهو بتشريعه ب أ ح ك ا م ه بمعاملاته بكل ما فرتنا في الكتاب من شيء, شيء. عليم الخبير هو عليكم المنهج ده دين قيم لكن مع ا ل أ س ف ربنا قال هذا الدين ف ط ر ة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على ا ل ف ط ر ة ف أ ب و ا ه اما يهودانه أ و ي م ج س ا ن ه أ و ينصرانه مولود ي و ل د ع ل ى ابوه ل إليه ف ط ر ة جاء أ في نظام يفقه مع أ ب و ه يحوله شرع الله وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول منيبين إ ل ي ه أ ي أ ر ج ع و ا الى الله واتقوه و ي خافوا من الله عنده عذاب شديد ولا تكونوا من المشركين من الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون الله قال لكم يا المؤمنين أ ن ت و او أ اتبوا ق من المشركين يا تم الذين فرغوا دينهم والتفرغ باسم الدين ما دخلت إ ل ا عن طريق التصوف ل ي ع ب ا د ة أ و ل ي ا ء من دون الله وبعدين ا ل أ ح ز ا ب دخلت عن ش ن و عن طريق السيادات كل سير عمل له حزب وكل س ي ب شاف نفسه تاني قسم معه الحزب و أ ح ز ا ب م خ ت ل ف ة و هذا كل ج ب ي اسم السيادات و كل الناس ا ل ل ي ب ت ا ب ع و ا هؤلاء ا ل أ س ي ا د مصيروا إ ل ى النار ل أ ن ربنا قال يوم ت غ ل ب و جوهم في النار يقولون يا ليتنا أ ط ع ن ا الله و أ ط ع ن ا الرسول و غالوا ربنا إ ن اطعنا سادتنا وكبرى انا فاضلون السبيل ة ربناتهم ب ع ف ي ن من العذاب و أ ل ع ن ه م لعنا ك ب ي ر ة ده مشاهد ا ل غ ي ا م ة سيدي قال لا ك م أدو ف ل ن و س ي د ي قال, لكم قال ما كده فيش سيد إ ل ا الله كلكم عبيد لله إ ن كل من في السماوات و ا ل أ ر ض إ ل ا آ ت الرحمن عبدا لقد أ ح ص ا ه م وعدهم عدا وكلهم آ ت ي ه يوم ا ل غ ي ا م ة فردا فردا ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أ و ع ك م تبوا مشركين بعد ا ل إ ي م ا ن منيبين إ ل ي ه واتقوه و أ غ ي م و ا ا ل ص ل ا ة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرغوا دينهم طوائف و أ ح ز ا ب ت ج ا ن ي ة قادريه ص م ا ن ي ة ب ر ه ا ن ي ة خاتميه من اللي ب ا ك ن ا شرع الله واحد دين الله واحد أ ن ح ن ا عبد الاله واحد وديننا ي واحد وكتابنا واحد وقبلتنا و ا ح د ة ربنا قال ف إ ن تنازعتم في شيء فردوه إ ل ى الله والرسول إ ن كنتم تؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر ذلك خير و أ ح س ن ت أ و ي ل ا وربنا يقول للرسول إ ن الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فالرسول ب ر ي ء من هذه ا ل أ م ة ا ل م ت ف ر غ ة و أ م ة ا ل إ س ل ا م أ م ة و ا ح د ة ودين واحد ورسول واحد و واحد اذا واحد إ في خلافات يرجع الى شرع الله و إ ن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ف أ ص ل ح و ا بينهما ف إ ن بغت إ ح د ا ه م ا على ا ل أ خ ر ى فغاتلوا التي تبغي حتى تفيها الى أ م ر الله ف إ ن فاءت ف أ ص ل ح بينهما بالعدل و أ ق س ط إن ا ل ل ه يحب انما ل م ق ص ي إ ن المؤمنون إ خ و ة فاصلحوه بين أ خ و ي ن ك م ما فيش تفرغ في الدين الله يقول ا وقت ف ر غ ان تفرغ بعد ا ا س ب ح ن هذا وتعالى يقول وأن ه صراطي مستغيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيلي ذ ل ك وصاكم به لعلكم تتقون و وصية ن كان من إذا الله اللي تجيك ب ل لك أ ا عندي عديل تريك يجيبك ليه أ و ع ى تمشي مع طريق أ ي واحد تاني الرسول صلى الله عليه وسلم شرح الموضوع ده كيف خط خط ي د و الشريفه قال هذا صراط الله وخط خطوط ج ا ن ب ي ة وقال هذه سبل وعلى كل راس طريقه شيطان يدعو الناس عشان يكفروا ج باسم الدين ليه عشان يدعوهم مع الله ويستعين بهم ويسبح ت غ ي ث ي ه م و ب لهم وينزل لهم ويتخذوا نفسهم الهه مع الله ربنا ق ا ل ل ي ك م منيبين إ ل ي ه و ا ب ت ق و ه و أ ع ي م و ا ا ل ص ل ا ة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ويقول تبارك وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لهم ك ا ي ح ل ف ويحسبون ن لكم و أ ن ه م على شيء أ ل ا إ ن ه م هم الكاذبون استعوذ عليهم الشيطان ف أ ن س ا ه م ذكر الله أ و ل ئ ك حزب الشيطان أ ل ا إ ن حزب الشيطان ه و الخاسرون استعوذ الشيطان الشيطان ا ل م ر د أ ب و ك م اذن من ا ل ج ن ة ما ممكن يخليكم انتم ب ب ل د ت د خ ل و ا ج و ه عشان كذا يجيكم ب أ س ل و ب انتم ما تعرفوه ب أ س ل و ب ا ل أ ح ز ا ب و ا ل آ ن الناس يكفروا باسم ا ل أ ح ز ا ب ي ج ي ف و ا يطشر على الله باسم ا ل أ ح ز ا ب وبعد كذا السبب شنو دي عباده الشيطان استعوذ عليهم الشيطان ف أ ن س ا ه م ذكر الله ما بزوجه ذكر ا ل ا ر آ ن د ا هل في يوم واحد ن ا ق ش ا ل واحد قبيت ا ل أ ح ز ا ب من داخل ا ل ا ر آ ن هل تعرف ا ل أ ح ز ا ب الموضوع ده موضوع كبير وموضوع مهم لكن الشيطان ذكر الله وربنا يقول للرسول فاستمسك بالذي أ و ح ي اليك إ ن ك على صراط م س ت غ ي م و إ ن ه لذكر لك ولغومك وسوف ت س أ ل و ن والله ي ح ج ب أ م ا م الله يسال أنك ر آ ن ده ابن ل ر آ ن ده ي ق حج ج عليك دخلك ل ا ة و ل ا يبقى حج ضدك د خ ل ك ا ل ن ا ر ل ا ب د كل إ ن س نفسه ا فوات الأوان وأيضا يقول تبارك وتعالى المجابلة الآية ن ينبي يقول في قبل صورة د ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله غوي عزيز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 أ ل ا إ ن حزب الله هم المفلحون اقول الايات ب ا ر ك الله فيكم ربنا سبحانه ت ع ا ل ى يقول إ ن الذين يحادون الله ورسوله تقيل ت د خ و ا لله ربنا عايز حكم ب ا ل ش ر ي ع ة انت تقول لا أ ن ا عايز د ي م ق ر ا ط ي ة د ي م ق ر ا ط ي ة معناه ا حكم الشعب للشعب دي عايزين كفر اشتراكية نحن وده ا ل ع ز ي ز ا ل ش ي و ع ي ة وده حزب ا ل ب ه ج ة وده حزب السرور وده حزب ا ي كل حزب بما لديهم فرحون و أ ح ز ا ب م خ ت ل ف ة حتى اللي بيسموا نفسهم مسلمين مختلفين ومنشقين ليه ل أ ن ا ل ق ض ي ة ما ق ض ي ة شرع لله ل أ ن ه لا يمكن شرع الله يجمع طوائف م ت ع د د ة بعقائد ف ا س د ة يمشي لشرع الله مستحيل ل أ ن ه ربنا عنده شروط للحكم بتاعه الحكم ده ما يقوم إ ل ا بالتوحيد إ ذ ا ما في توحيد ما في ش ر ي ع ة ل أ ن ه ربنا لا يمكن أ ن يؤيد المشركين ناس يدعو غير الله يستعين بغير الله مهما يتكون ومهما يعمل جبهه ما يصلح ل أ ن ه ربنا عنده وعد وعد الله الذين آ م ن و ا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في ا ل أ ر ض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أ م ن ا يعبدونني لا يشركون بي شيئا اما مشرك مشرك ما يغيم حدود الله ل ي ه ل أ ن ه هو عقيده ف ا س د ة وكم من الناس اللي ب د ع و ا ل إ س ل ا م ب إ س م التصوف مسخوا الحكم دي باكبر قبحات س فاسدة د العقيدة ة الشريعة إذا كان فاسدة الشريعة ما ب و إ م ا صلاح في ا ل ع ق ي د ة أ و ل ا ل أ ن لو كان ا ل ق ض ي ة قضيه أ ح ك ا م كان ربنا يرسل كل الرسول يقول لهم ش حق ا ل ش ر ي ع ة والناس يقبلون لكن ربنا أ و ل ما يرسل الرسول يقول لهم له له لا إ ل ه إ ل ا الله عقيدة أولا صلح ع ل ى ع ق ي د ه التاثر ب ع ض ي ن الله يديك الحكم أ م ا الحكم ما بيجي ب ك ث ر ة الناس الحكم ملك لله قل اللهم مالك الملك ت و ت ي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن ن تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير إ ن ك على كل شيء قدير ت و ر ج الليل في النهار و ت و ر ج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي و ت ر ز ق من تشاء بغير حساب مالك الملك الحكم ده ما بيجي ب ا ل ص د ف ة الحكم ده بيجي م ن ح ة من الله ي د واحدكم ي خ ت ب ر ه بعدين ي ش ي ل ه ومش د ا ؤ و ا ل ح ك و م ة يشيل ه الله ا أ ر ج ع إ ل ى تاريخ ا ل ق ر آ ن ده أ ق ر و ا كم من الحكومات وكم من الملوك والرؤساء كم اللي ربنا أ ه ل ك م وكم اللي ربنا خلعهم من إ ي ه خلعهم كتار ما عندهم حد و ل غ د أ ه ل ك ن ا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك ن ج ز ل قوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في ا ل أ ر ض من بعدهم لننظر كيف تعملون هذا الله ده أشعله إنه هو إنه الله الأداءه الله كلام الملك ما ما الشعب القلع الملك ولا الجيش القلع الملك القلع الملك الله, الله, الله. مالك الملك, توتي الملك من تشاء وتنزع الملكة تشاء الملكة يفتكرون يفتكرون أول وشعله منه من توتي وتنزع ممن ن تشاء شوف ن ز ع ا كيف قدر ما قامت المؤامرات قدر يشيله منه لكن لما ربنا عايز يشيله ب ط ر ي ق ة ب س ي ط ة ش ا ل و ا منه وبعدين الناس كانوا يصدروا الأوامر وكانوا في, السلطة. في السجون ل الآن ل ط ة أصبحوا ا في س اذله ء فربنا سبحانه وتعالى يقول كذا و بعد كذا يرضي الناس أ م لم يرضوا كتب الله لاغلبن انا ورسلي كتب الله حكم كذا و أ ر ج ع شوف ربنا غلب كيف ر س و ل يكون معه س ب ع ة نفر المجتمع كله يكون ضده الله ينجي ا ل س ب ع ة نفر بين البسيطين و ي ذلك ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة أ ر ج ع للتاريخ شوف كل ما جاء رسول به د ع و ة شوف ا ل ن ت ي ج ة كانت كيف وحدين يغرقهم وحدين ص ي ح ة وحدين ص ا ق ع ة وهكذا وعلي ح د ي ن ا س ا ف ل ة دم المندى البيشتغل ل ي الشغلانه ب م ن ه مالك الملك ان شاء الله سبحانه وتعالى يقول كتب الله لاغلبن انا ورسول إ ن الله غوي عزيز خليكم مع الغوي العزيز مع شرع الله و م عدي ن الله وبعد ك د ه رب سبحانه وتعالى يقول لا تجد غوما يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر يودون من حاد الله ورسول ولو كانوا أ ب ا ء والله أ ب و ك لو بقدر يسحزم ما يدري شرع الله و دين الله ما تجف معه ولو أ خ و ك ولو عشيرتك إ ذ ا أ ن ت مؤمن أ م ا إ ذ ا ما مؤمن عليك كيفك أ م ش ي محل ما عايز تمشي وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول اولئك كتب في قلوبهم ا ل إ ي م ا ن المؤمنين ربنا قال كتب كتب ربنا في قلوبهم ا ل إ ي م ا ن و س ب ت ه م اولئك بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك منهم حزب الله أ ل ا إ ن حزب الله هم المفلحون حزب الله ف أ ي واحد م ا ي ن ت م ي ل ح ز ب الله أ و عم ي ز ي ما ع ا ي ز ت ع م ل ورسول صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسر عندي يد ا ولا ن ع م ة ف إ ن ي وجدت في معه ح ي ت إ ل ي ه لا تجد عمليون ي بالله واليوم ا ل آ خ ر يوادون من حاد الله ورسول الله ي د خ ل و الله يدخلون الله يدخلون الله يدخلون الله يدخلونه يدخلونه ي د و ن ه ي د ل و ن ه ي د ل و ن ه ي د ن ه ي و ن ه ي د ن و أ ي ض ا ي ق و ل تبارك و ت ع ا ل ى ف ي د و ر ة ا ل ف ا ط ر يا أيها, الذين يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا إ ل ه إ ل ا هو ف أ ن ا ت و ف ك و ن وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك و إ ل ى الله ترجع ا ل أ م و ر يا أ ي ه ا الناس إ ن وعد الله حق فلا تغرنكم ا ل ح ي ا ة الدنيا ولا ي ق ر ن ك م بالله الغرور إ ن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إ ن م ا يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير م وأجعل في فاطر الآية إلى أيها الجفاف الجفاف معناه عدم نزول المطر المطر ا ل م ن ه نجم الناس ان يعلم اول ح ا ج ة الواحد ي ع ر ف ان تتصف ب الوين ان الان يؤكلون الامريكان او ب يساعدون ا ل ا خ و ا ج ا ت ل ي ل م انهم ج ف ا ف الصحف ت وغادي يجوز ج ف ا ف الصحف ت في امريكا وفي ن ت ا ن ل م سعادتا ا د جمال العالم كلهم م كلمه بجوء ان ا سيرجعوا الى العليم الغدي ا ل ص ا ح ب ا ل ش ي ل م ل ك الله سبحانه تعالى هو الملك ا لكل شيء الان والله الذي لا اله الا هو العشره من مائه وخمسين ممكن في ا ل خ ر ي ف ه الجايه د ي ا ل الله يسوي بعشره ة جنيه ل أ ن الانتاج عنده الناس يرجعوا للبملك يا أ ي ه ا الناس اذكروا نعمه الله عليكم اذكروا اذكر و ا بس ج ز ئ ي ة من نعمه الله انت مبتاكل ا بتاكل, بتأكل منه. من منو ا ل ب أ ك ل ه منو و ل ك ل دا ج ا ي من و ي ن فلينظر الانسان إ ل ى طعامه أ ن ا صببنا الماء صبا ثم شغلنا ا ل أ ر ض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وغضبا وزيتونا ونخلا و ح د ا ئ ر غلبا و ف ا ك ه ة وابا متاعا م ل ل تلك اللحم وتلك الخدار جات من وين؟ أولم خلغنا ج جات ز ا يروا أنا خلغنا لهم مما من لهم وين م ل ت أ ي ي د ن أنعاما فأم لكم ه ا ا م ل و وزللناها ن ه فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع أفلا ركوبهم ومنها ولهم ومشارك ما يأكلون يشكرون باستهد لذلك م ل ك ن اصبحت ا ص ب ن ي ا ذ ك ر ت اصبحت ا ه عليكم اذكر نعمة ا ل ل ه عليك ب ن ت ب ا ل ذ ا ت ك إ ن س ا ن أوجدك من وين من نطفة ف ت اصبحت ا ل إ ن س ا ص ب م ت اصبحت ا ص من م ا ص ب ا ف ا يخرج من ب ي ن اصبحت ل اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت ا نعمة ا ل ل ه عليكم وبعد ح ت ا ر ب ن ا يقول ل ن ا هل من خ ا ل ص غير ا ل ل ه يرزقكم من اصبحت اصبحت اصبحت ا إذا ك ا ن ف ي ت اصبحت إذا وفي م ا ن ر ج ع ل ا ل ه من ح ك م ش ر ع الله م ا ن ص ا ل ح مع الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء و ا ل أ ر ض ولو ر أ ي ت م ن أ ص ب ح م ا ء ك م غورا فمياتيكم بماء ماء من ي ي ج ي ب ه ابن زينه ل يا اخوان ي بارك الله فيكم نحن في حوجه فهم هذا ا ل ق ر آ ن بس و أ م ا والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو ربنا ق ا ل إ ن تكفروا أ ن ت م ومن في ا ل أ ر ض جميعا ف إ ن الله لغني عن العالمين الله أ غ ن ى ا ل أ غ ن ي ا ء م ا محتاج الناس يا أ ي ه ا الناس أ ن ت م الفقراء إ ل ى الله والله هو الغني الحميد إ ن يشاء ي ذ ه ب ك م و ي أ ت ي بخلق جميل ن وعند ناب وعند عذاب وعند نايد ن ة عذاب فلا ت ر ك ا ل ح ا ا ة د عنده فهم في الدين بالإعدام ن لإنتوا عايشين إنسان ي الحياة فيها الحياة يقتربها في حياة عليك فيها ا ما تقتربوا والله ما إلا ما محكومة هذه هذه فهم وربنا سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت و إ ن م ا توفون أ ج و ر ك م يوم ا ل غ ي ا م ة فمن زحزح عن النار وادخل ا ل ج ن ة فقد فاز وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا متاع الغرور ما تغرك لك ح ي ا ة الدنيا م ح ك و م على اذ بالاعدام ما عندك فيها متعه ما عندك فيها و ع ا ت ح ي ا ة م ن ت ه ي ة عشان كذا اعمل حسابك ولذلك ربنا يقول إ ن ب ع ب د الله ا ل حق فلا تغرنكم ب ا ل ح ي ا ة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور كثرة النعمة لما تغرركم ويتوفاكم ا ا ا ل ل ل أ ع ك ث ر ة دي ما غ ر م ا ل ملك الموت الذي ي وكل بكم ثم إ ل ى ربكم ترجعون الى ن حنان ت بعد وبعد ب كده ر يقول الشيطان عدو و لكم إن ا ف ت خ ذ هنا عدوة إ م يدعوا ليكونوا السعيد الشيطان ليه عدو أبدوا عداوته عداوته والشيطان أصحاب حزبه من معروفة ويوم القيامه ربنا يحكي لنا ي ان الناس سيخشون جهنم بسبب الشيطان يسوقون بهذا الاسلوب وباسلوب اخر وعنده فن في دعوته وبعدين يسوق يوم الغيامة الناس لجهنم والناس الأسفوا كلهم ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا إ ن الناس كلهم ي و م الشيطان في جهنم والشيطان عنده خضه في ج ن م كما وتعالى وبرز لله جميعا تبارك غال وتعالى لله وبرز في غ ا الضعفاء ل ل ذ ن إنا كنا استكبروا تبعا لكم ف ه ل أ ن ت م مغنون من عذاب الله من شيء؟ لو الله لهديناكم أم ما من محيص لما الأمر وعدكم وغال غضي عنا هدانا علينا أجزئنا صبرنا لنا الشيطان قالوا لو سواء وعد عذاب الله الله الله الحق شيء إن ووعدتكم ف أ خ ل ف ت ك م وما كان لي عليكم من سلطان إ ل ا أ ن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أ ن ف س ك م ما أ ن ا بمصرخكم وما أ ن ت م بمصرخي إ ن ي كفرتم ما أ ش ر ك ت م و ن ي من قبل إ ن الظالمين لهم عذاب أليم ه ك ذ اليم يبين ا ل وتعالى ه سبحانه تعالى إن ش ط ا ن ل ك عدو عدوه, عدوه يبعوا سعيد فاتخذوه إنما ليكونوا أصحاب من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 ويقول تبارك وتعالى و أ ن الله ربي وربكم فاعبدوها ا لصراط مستقيم فويل ا الأحزاب خ ت ل ف ف بينهم من للذين كفروا من مشهد يوم عظيم اختلاف الاحزاب كل الاحزاب أ ح ز ب يقول يحسبون الأحزاب لم ي ب ا خ ل ا ب بادون يودوا لو أنهم ف ي ا ل أ ع ر ا ب يسألون من المؤمنين و كان رجال و ا د غ و ا وذكر كثيرا ما عاهدوا الله إيمانا رجال عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينفض وما بدلوا تبديلا يجزي الله الصابغين بصفهم ويعذب المنافقين ان شاء الله 私はこの世であり ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليبتغوا في الاسباب جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب كذبت قبلهم او ملوح وعاد وفرعون للاوتاد وسمود وغمروف واصحاب الايك اولئك ا ل أ ح ز ا ب ان كلن الا كذب الرسل فحق اعبار ما ينظر هؤلاء إ ل ا صيحه واحده ما لها من فضه ويقول تبارك وتعالى ما يجابل في آيات الله إلا وكذلك م من بعدهم وهمت ن و والأحزاب ح ل برسولهم ل أمة أ ي خ و و ه ج ا د و ليضحظوا ا بالباطل به الحق به فأخذتهم ف ي ف كان عذاب وكذلك عذاب حقك ت لمتربك على الذين كفروا أ ن ه م أ ص ح ا ب النار أ ح ز ا ب ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن العباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ ع ا ن باطلا ليتحر به حقا فقد برات منه ز م ة الله تعالى و ز م ة رسوله صلى الله عليه وسلم أ خ ر ج ه الطبراني عن ابي بن عباس رضي الله عنهما ويقول تبارك وتعالى وغال غومي إني أخاف عليكم مثل يوم غوم نوح وعاد وسمود والذين وما ويا غومي يوم الذي يا أخاف الأحزاب داب الله للعباد أخاف التناد عليكم مثل مثل ظلم عليكم إني يريد إني آمن من بعدهم وما الله يريد ظلم يوم ا ل ق ي ا م كل واحد فيكم ي ج ي ب أ م ا م الله ما معه رئيس حجب معه عمله ويقول تبارك وتعالى إ ن الله هو ربي وربكم ف ع ب د و ه هذا صراط مستقيم فاختلف ا ل أ ح ز ا ب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم أ س أ ل الله أ ن يهديني و إ ي ا ك م صراطه المستقيم و أ ن يلني واياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا ل ب ا ط ل باطلا ويرزقنا اجتنابه إ ن ه تعالى السميع المجيب اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من كل خير سالك أ ل صلى ك نبيك منه محمد ل عليه وسلم ه ع و و ن ذ منه كل استعازك شر م ن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تدع لنا في مغامنا هذا ذنبا إ ل ا غفرته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 و ع ع ف و ن ا وغفر ل ن ا وارحمنا و م أنت ل ا ا فانصرنا على القوم ا ن على ل ك اللهم ف ر ي ن ن و س أ ك ا ل ربي أ ن ترزقنا اتباع س ن ة هذا النبي الكريم في هذه الدنيا وأن لواء وأن حوضه وأن وصل اللهم على أفضل خلقك ورسلك محمد. النبي الأمي. وعلى أزواجه وعلى ومن بدعوته إلى يوم أرحم أفضل الأمي أمهات تحشرنا تسغنا من تدخلنا الراحمين النبي المؤمنين الدين تحت شفاعته برحمتك محمد الدار الآخرة يا اللهم دعا وسلامه على خلقك إلى في في بيته سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أ ق و ل ق و ل هذا و أ س ت غ ف ر الله ا لي ع ظ م لي ولكم فاستغفروه إ ن ه هو الغفور الرحيم وكل عام وأنتم、بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم الله عام بخير